من خمسة وعشرين عام انطلقى ثورتنا منصورة بالجسام عنوان عزتنا السبعة وتمانين انطلق المارد الاسمر اعلنها احمد ياسين تلسطين رح تتحرر لجنود الجساميين بالوعد ما حنتأخر لجنود الجساميين بالوعد ما حنتأخر يا غير المختص من صواريخ عزتنا اهتي مرفوع الراس اهتي في عاشة حماس اهتي وريت السجل دكينا العادي مهمتنا اسرائيل ونرجع ارضك هذه ويا غاصب ويلك ويل من صحوه ليست جهادي يا غاصب ويلك ويل من صحوه ليست جهادي يا امكنا شد الحيل وسيدي من قوتنا اتهف مرفوع الراس اتهف عاشت حماس اتهف عاشت حما يا يا احمد يا جعبري يا عنوان المرحله احمد يا جعبري يا عنوان المرحله وغزي اهل المرجلي وغزي اهل المرجلي ردات الصاعب صاعين وسارت لا امتنا ردات الصاعب صاعين لا امتنا اهتف مرفوع الراس اهتف عاشت حماس